Ağudhu alləyyənə sələtənə rəzim Oh, إذا هم سورا قُلْ إِنْ كُنْتُمْ la <laughs> la يَأْنُهُ رَجُلٌ يَقُولُ Dək olar Oh okay. okay. Let her go. أهواءهم لفتدت سماوات والأرض ومن فيه ये <laughs> रो All right. <laughs> Oh, my God. صار على الأسئل بسقا لما تكترون <تصفيق> وهو うんうんとそう <laughs>